أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا, وظنوا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 ولا هناك موطئ يمكن ان ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن ان لا يضيع أجر المحسنين ولا من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 ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون